هُوَ الرَّشِيدُ الْقُدُّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ لَسَمَاوَاتِ وَلا فِي الارض وَلا اصغر مِنْ ذَلِكَ وَلا اكبر وَلا اصغر جزيين امين ويرى الذين اوتوا العلم الذين انذر اليك من ربك هو الحق هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحكيم قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كله مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِيهَا عَذَابٌ وَضَلَالٌ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نثفق عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالَمَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فانك الجواب وجذور راسيات اعملوا اى داود شكرا وقليل من عبادي يشقون الما قضينا عليه الموت ما دلهم على من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا بالعذاب المرين لقد كان رسب في مسجد غَنِيمَ آيَةٌ جَنَّاتٍ سَالِعِينَ يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلُوا مِرْزَقُ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ اعرض فارسلنا عليهم شيرا عرم وبدلناهم بجننتين جنتين وبدلناهم بجنتيهما جنتين ذواتي أكرٍ قمط وأثل وشيء من صدر قل ذالكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَ الْجَوِّ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السير فقَد دَلنا فيِيهَّسيرُوا فيِيهَا مان وَأَّ مَنْ آممِي فقالَاوا رََّنَا بَعد بَن أَْسْفنَا مظَلَ أَمكُسَمم فجَعلناهُم حاجيد وََنْ زَقَلَهُم كلُم منَنْ إن في ذلك لآيات لكل صبال شكور ولقد صدق عليهم كبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ من هُوَ بِهَا فِي شَكٍّ فَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿4﴾ وَادْعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ لا يطال زرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شذك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده هو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحطتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو جراء ذي الظالمون موكوكون عند ربي يرجع بعضهم إلى بعض من قول الضعيفون الذين استكبروا يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لا انتم لكم المؤمنين قال الذين استكبروا للذي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 إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأشرن ذا مثلا ما رأى العذاب وجعلنا الأغلال في أعلاق الذين كفروا هل يجزون إلا منهم إِلَّا قَال مُطْرِفُهُمْ إِنَّ بِمَا أَسْمَتُمْ بِكَثُرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ الأكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالنسبة تقربكم عندنا زلبا إلا من آمن وعمل صالحا فأولادهم وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْظَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءَ يُنْفِقُونَ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تفذبون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 قال الذين كفروا الحق لما جاءهم جاء أم إن هذا قَبْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشْرَةٍ آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْعِيدُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ مَتَذَكَّرُوا مَعَ صَاحِبِكُمْ مِنْ جِنٍّ إِنَّهُ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يطلب بالحب على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 ناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به من قبل ويطذبون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياع من بعيد قابل انهم كانوا في